رقم واحد عد معايا الوضوء قبل النوم قبل ما تنام اتوضى المؤمن دايما طاهر عشان لما هتتوضى ربنا هيكرمك والملك هيدعي لك لحد ما تصبح بفضل الله تاني حاجة توتر قبل أن تنام يقول ابن عمر ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراع جرير هو الحبل الذي يخطب به البعير قدر سبعين ذراعا عشان إيه الشيطان يمسك بزمامه ويحركه كيف يشاء يبقى توتر قبل أن تنام طب انا صليت العشاء وصليت الشفع والوتر ماشي خلاص ما توترش مره تانية انما حبيت اخر الوتر او الوتر الى قبل الفجر ما فيش مشكله يبقى اجمل وخد انما اوعى تنام من غير ما توتر ولو صحيت يعني اما توتر بعد العشاء او قبل الفجر واضح كده يبقى اول حاجه الوضوء قبل النوم تاني حاجه الوتر ثالث حاجه تجمع كفيك وتقرا فيها المعوذات ثلاث مرات قل هو الله احد كل اعوذ برب, الفرق. كل أعوذ برب الناس تنفذ في كفيك وتمسح على جسدك وتبدأ برأسك تمسح بجسد على جسدك كده كله ما استطعت اللي الطور من جسمك يمسح به وخبارك ونصحتي بقى جمع زوجتك وولادك. جمع زوجتك كل ليلة جمع قبل ما تنام جمع زوجتك وولادك قول معوذات كل هو الله واحد كل أعوذ رب الفلق كل أعوذ رب الناس اقرأ وامفث في كفك وامسح على جسمك وعلى زوجتك وعلى أولادك. يبقى أنت كده رأيت ولادك ونفسك وزوجتك ما شاء الله. اعمل موضوع ذكر مرة ثلاث مرات. يبقى أول حاجة وضوء قبل ما تنام. تاني حاجة الوتر. تالت حاجة تنفث في كفيك المعوذات ثلاث مرات وتمسح جسمك. رابع حاجة تقرأ آخر أيتين من سورة البقرة. من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاهه من شر من... من كل شر كما قال ذلك الإمام ابن القيم قال الصحيح كفتاه. من كل شر يؤذين قبالك رقم خمسة تقرأ أي صورة من كتاب الله ولو كانت صورة صغيرة ليه قال لك لأن النبي قال ما من امرئ مسلم يأخذ مجعه فيقرأ صورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب والحديث رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار رقم ستة تقرأ آية الكرسي أنتم فاكرين قصة سيدنا أبو هريرة مع الشيطان لما الشيطان قال له لو أرطها يعني لا يقربك الشيطان وحتى تصبح فقال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب هو فعلا الكلام اللي الألو ده هو صدق رغم أنه كذب بس الكلام ده كان صدق واضح كده رقم سبعا يسبح ربنا 33 وتحمد 33 تقول سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله أكبر 34 مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقال العلي فذلك خير لكما من خادم اللي تعبان في شغل البيت واللي تعبان من شغله برة لما يقرأ ويسبح ربنا قبل ما ينام 33 ويحمد 33 ويكبر 34 يعينه على شغل الثاني يوم فلا يشعر بأي تعب ولا ملل رقم تمانية تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن وتنام على جنبك الأيمن وتقول الآتي تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين رقم 9 تقول بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واغسل شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندى الاعلى رقم 10 تذكر ربنا لحد ما تروح في النوم يا سلام يبقى اخر من تذكره هو حبيبك جل وعلا واول من تذكره حين تصبح هو حبيبك جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح إذا أول إنسان إلى فراشي ابتدره ملك وشيطان ركز معي حبيب قلبي في الحتة المهمة ديت الإنسان لما يجي ينام بيجي له ملك احفظ الحتة دي وشيطان اللي الاتنين بيجي له واحد يقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر الملك يقول له اختم بأي حاجة فيها خير اذكر ربنا احمد ربنا استغفر قول دعاء اوعى تنام وقته بحاجة شر خلي اخر حاجة بتعملها هي الخير والشاطر يقول لا اختم بشر قول اغنية قول نكتة اقعد تفرج على كليب بيعمل اي حاجة انه مما قبل ما تنام اعمل معصية يقول لك النبع السلام بقى فاذا ذكر الله حتى يغلبه يعني ايه يغلبه النوم طرد الملك الشيطان الملك بيطرد الشيطان وبات يكلأه حتى يصبح فإذا أصبح تكرر المشهد جاء الملك والشيطان الملك يقول افتح بخير والشيطان يقول افتح بشر فإذا ما ذكر العبد ربه جل وعلا طرد الملك الشيطان وبات طول يوم يحرص هذا العبد بفضل الله سبحانه وتعالى